وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِذْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَا فَعَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُجُرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً مَاحِدَةً صَيْحَةً مَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكِر كذبت قوم لوط بن نذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عرضنا نعمة من عرضنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوكوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر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 الصهور ان لا كل شيء خلقناه بقدر